الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ضرب الله تبارك وتعالى المثل لنفقات المرائين كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين كما هي عاده القرآن أن يجمع بين الترغيب والترهيب إذا ذكر صفات الكفار ذكر أوصاف المؤمنين وإذا ذكر الجنة ذكر النار وهكذا في غالب المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى فهنا لما ذكر ذلك المثل المضروب لهؤلاء المنافقين قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللح وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برضوه أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضى الله تبارك وتعالى كمثل جنة بستان في أرض مرتفعة جنة برضها فهذا يدل على طيب موقعها حيث يزكو النبات فيها أصابها وابل هطل عليها مطر كثير فاتت أكلها ضعفين تضاعفت الثمره لطيب المنبت ولكثره المطر النازل عليها فزكت وأمرعت وتضاعف أعطاؤها وثمرها وإن لم يصبها مطر كثير فطل يكفيها والطل هو المطر الخفيف مثل الرذاذ يكفيها لطيب موقعها ومنبتها يكفيها شيء يسير فتخرج ألوان الثمار كذلك نفقات المخلصين تقبل عند الله تبارك وتعالى وتضاعف قلت أم كثرت فالله تبارك وتعالى مطلع على السرائر بصير بالظواهر والبواطن يعطي ويجزي كل عامل بحسب ما يقوم بقلبه من الإخلاص وبحسب تلك النفقات ومواقعها والله بما تعملون بصير يأخذ من هذه الآية من الهدايات ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كما ذكرنا فائدة ضرب الأمثال فهي تقرب المعنى المعقول في صورة المحسوس من أجل كمال الإدراك التصور فيبقى المعنى جليا لا خفاء فيه هذه طريقة قرآنية ينبغي أن تحتذى في التعليم والتربيه. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ينفقون لاحظ التعبير بالفعل المضارع ينفقون يدل على أن هذا الإنفاق لم يكن مرة واحدة في العمر وانتهى فالفعل المضارع يدل على الاستمرار من شأنهم الإنفاق ليس من شأن هؤلاء ينفقوا في موسم معين وإنما كما سبق ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية في كل الأوقات وفي كل الحالات فهنا أيضا قال ومثل الذين ينفقون أموالهم فأضاف الأموال إليهم فدل على أنهم مالكون لهذه الأموال يؤخذ منه أن الإنسان لا ينتفع بالنفقه إلا إذا كان مالكا لإلمه يعني إذا كان هذا المال لا يملكه وإنما هو لغيره فتصدق به يتصدق من مال غيره فليس له بذلك أجر وإنما يتبرع بما يملك إلا ما أذن فيه الشعر كالنفق اليسيرة مثلا تخرجها المرأة من مال زوجها بغير إذنه شيء يسير الذي لا يؤثر من طعام ومال ونحو ذلك فهذا لا إشكال فيه كذلك أيضا ينفقون أموالهم ما أذن فيه المالك فهذا لا إشكال في بدله. أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله دل ذاك على الإخلاص والمتابعة وهنا دل على الغايح وهو أنهم يطلبون بذلك مرضات الله تبارك وتعالى وهذا يدل على الإخلاص فهذه الصورة هي أعلى صور الإخلاص أن يريد الإنسان ما عند الله دون التفات إلى أمر يصح الالتفات إليه كأن يعطي من أجل أن يكون ذلك شفاء لمرضه أو يكون ذلك ذكاء لماله أو يكون ذلك مثلا سبباً لبركة هذا المال أو نحو ذلك من المقاصد العاجلة هذا يجوز لكن الأكمل أن يفرد القصد أن يكون ذلك ابتغاء مرضاة الله لكن لو التفت إلى أمر لا يصح الالتفات إليه كأن يلتفت إلى الرياء والسمعة والمحمدة الثناء فهذا الذي يبطل العمل ايضا هذا يدل على تأثير النية في قبول الأعمال لاحظ هؤلاء ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين لوجود الإخلاص وأولئك الذين كانوا يعملون لغير الله ينفقون رياءا نسأل الله العافية هنا جنة بربوه أفضل الأماكن والمواقع التي يزكو وينمو فيها الزرع مع كثرة المطر النازل أو حال قلته، لكن هناك نسأل الله العافية. صفوان ما قال حجر، قال صفوان صفوان يدل على شدة الصلابة والملاسح. الحجر قد يكون أخف من الصفوان. حجارة تختلف وتتنوع. هناك حجارة جيرية كما يقال، هناك أنواع من الأحجار منها ما هو ضعيف هش ومنها ما هو في غاية الصلابة. هنا صفوان وأملس فالحجر قد يكون في شيء من التجاعيد والتضاريس ونحو ذلك. فيبقى التراب عالقا به بشده قوة لا يذهب بسهولة لكن صافوان حجر أملس وشديد الصلابه لا مجال للإنبات وهنا جنة بربه يعني المثل شتان بين الصورتين النية انظر كيف فعلت النية بهذا وفعلت بذلك وهي قضية قلبية فنحن بحاجة إلى العناية بأمر المقاصد والنيات أولئك الذين يجلسون على مقاعد الدراسة سنة كاملة هذا قد يرتقي إلى أعلى المراتب وهذا قد يهبط لماذا؟ النية هو ما يحتاج إلى أكثر من أن ينوي نية صالحة بتعلمه هذا أن يريد به ما عند الله علم الشرعي هي نية لا تكلفه شيئا لكن يكون عمله عبادة ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فيرتقي بهذا العلم وتكون أنفاسه في طاعة الثاني من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة النية فالنية شأنها كبير احتاج إنسان إلى مراجعة قصده ونيته سواء كان هذا في دراسة يدرسها في جامعة أو في مدرسة أو نحو ذلك أو كان ذلك في مجالس العلم في المساجد وحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وهؤلاء جميعا اشتركوا في فساد القصد مع أن بذلهم هو أعظم البذل أيضا هنا ابتغاء مرضات الله ما الذي يرضى الله تعالى عنه الله لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا صوابا فيأخذ منه أيضا المتابعة للشرع بهذا الاعتبار ابتغاء مرضات الله لا يمكن أن تطلب مرضاته بالبدع والضلالات والأهواء والمختلقات من الأعمال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لاحظ الأمر الآخر ابتغاء مرضات الله وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته الأمر الثاني وتثبيت من أنفسهم هذا التثبيت بمعنى أن نفوسهم تكون طيبة بهذا الانفاق يتيقنون الثواب ويصدقون بوعد الله تبارك وتعالى ويعلمون أن ما أخرجوا أفضل مما تركوا وأبقوا هذا معنى ذكره بعض أهل العلم وبعضهم قال تثبيتا من أنفسهم أي أنهم على يقين بإخلاف الله عليهم تثبيتا من أنفسهم عبارات العلماء اختلفة في هذا الموضع وليس هذا موضع توسع في الكلام فالخلاف في وقد تكلمت على هذا في الأمثال بصورة مفصأة يمكن أن يراجع كذلك ذكرت طرفا منه في الكلام على المصباح المنير وفي الكلام أيضا على التسهيل لابن جزي تثبيتا من أنفسهم ولعل من أقرب الأقوال والله تعالى أعلم وتثبيتا من أنفسهم يعني أنهم يخرجون هذه النفقة بثبات ويقين بوعد الله تبارك وتعالى فلا تضطرب نفوسهم عند إخراجها فنفوسهم ثابتة وهم يثبتونها وهذا الثبات متجذر فيها ولهذا قال من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم أن هذا قد صدر من قرارة نفوسهم لإيمانهم ويقينهم بوعد الله تبارك وتعالى وليس هذا التثبيت من خارج عنهم كأن يثبت الإنسان لا تتراجع عن هذه الصدقة أثبت على هذه الصدقة أخرجها استعد بالله من الشيطان الرجيم أنضي صدقتك إنسان كما قال جماعة من أهل العلم ما حاصله إذا أراد أن ينفق اضطربت نفسه فذا يفكر يتعدد ويشاور نفسه ولربما يشاور الآخرين يخرج هذه الصدقة أو لا ودعني أنظر دعني أفكر دعني أتملأ يعني أدرس الموضوع يتردد كثيراً في إخراج هذه النفقة لأن النفوس مجبولة على الشح فتضطرب نفسه عند التصدق لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن التثبت هو القوة والمكنة وضده الزلزلة والرجفه يقول فالصدقة من جنس القتال فالجبان يرجف عند القتال والشجع يثبت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل بنفسه عند الحرب واختياله بنفسه عند الصدقة يقول شيخ الإسلام لأنه مقام ثبات وقوة فالخلاء لا تناسبه وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل فأما مع العطاء المختال مع العطاء أو القتال فيحبه هذا حاصل كلام شيخ الإسلام تثبيتا من أنفسهم نفس الطرب وهو يثبتها ويثبت على هذه الصدقة ويجد في نفسه من دواعي الثبات ما يكون نتيجة لليقين والإيمان الراسخ بأن الله يجزيه الجزاء الأوفى وأنها ليست بمغرم وأنها مخلوفة وأنها لا تضيع عند الله تبارك وتعالى هذا التثبيت صادر من أعماقهم لإيمانهم ليس المقوي له كما يقول شيخ الإسلام من خارج كالذي يثبت وقت الحرب لإمساك أصحابه له بل تثبته ومغفرته من جهة نفسه مغفرة يقصد المثال الآخر الذي ضربه وإذا ما غضبوا هم يغفرون فهذه أمور ترسخت في نفوسهم تروضت نفوسهم عليها ولهذا يقولون هذا الذي بهذه الصفة فقونا أموالهم تغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أنهم أصحاب نفوس قد ارتاضت على الطاعة النفس إن كانت شرود فإذا راد الإنسان أن يقدم على الطاعة لسيم الطاعات التي لها تكاليف شاقه يتردد إذا أراد ان يصوم يوما بدأ يحسب حساباته يتردد إذا أراد ان يقوم الليل إذا وضع المنبه لقيام الليل جاء وقت هذا القيام بدأ أنام قليلا أنام أكثر حتى يسمع المؤذن والناس طبقات مراتب من يشق عليه الاستيقاظ لصلاة الفجر إذا وضع المنبه سمع النداء قال باقي وقت باقي وقت حتى تقام الصلاة ثم يخرج الناس من الصلاة والذي يصلي في الوقت ولا يدرك الجماعة وكثير التضييع والتفويت إذا بقي على الوقت يسير يضع المنبه قبل خروج الوقت بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة ثم يقول باقي باقي حتى تطلع الشمس هذه نفوس ضعيفة وتتفاوت في الضعف على مراتب على دركات وكل بحسبه كل مرتاضة النفس على طاعة كانت متهيئة للارتقاء إلى ما بعدها وإذا بدأ الإنسان بالتراجع فذلك يقوده إلى مزيد من الانحدار حتى يصل إلى هو صلى الله العافية وهو لا يشعر ولا يشعر بهذا الهبوط التدريجي لكن من رآه بعد مدة رأى الفرق في الارتقاء أو في المزول والانحدار لذلك يحتاج الإنسان دائما أن يجاهد نفسه العمال تحتاج إلى مجاهدات وصبر طاعات تحتاج إلى بذل واحتساب فمثل هذه النفوس فيها طمأنينة فيها يقين لكن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارها هذا فيه خصلة من خصال المنافقين كما قال الله عز وجل ولا ينفقون إلا وهم كارهون يعني هو حينما يخرج الصدقة يخرجها بل بعض الزكاة إذا جاءت الزكاة قال هذا يمكن ما فيه هذا ما في زكاة هذه كذا أنا خسران ما حصلت أرباح هذا الشهر الأرض نزل سعرها أنح ذلك يتذمر يريد أن يقول كيف أخرج الزكاة لماذا أخرج الزكاة ولا ينفقون إلا وهم كارهون وهذا حتى في باقي الأعمال تجد مثل هذا الإنسان يستثقل الصيام يتمنى أن لا يرى الهلال أو الليلة من رمضان يدعو بهذا علانية أمام الناس أن لا يرى الهلال هذه الليلة لماذا؟ قل الصم صعب الصم متعب نهار طويل صيف صلى الله العافية هذه نفوس شاردة ضعيفة ويفرح إذا رؤيه هلال شوال بينما أصحاب النفوس التي ارتابت على الطاعة يتطلعون إلى الشهر بكل شوق وإذا أعلن شهر شوال يجدون عصرة في قلوبهم على فراق رمضان وشتام بين هذا وهذا والله غني عن العبد وعن عمله لكنه يقدم لنفسه فكيف يظهر هذا أمام الناس ولا يستحي من الله تبارك وتعالى يظهر التذمر بدخول الشهر ويظهر التذمر من الزكاة ويظهر التذمر من النفقة غير الزكاة مستثقل كاره تصدر عنه ألوان التعبيرات ويظهر ذلك على تقاسيم وجهه والمؤمن يخرج ذلك وهو منشرح الصدر مغتبط يستشعر أنه ينغمر في الله تبارك وتعالى أن بلغه وهداه ووفقه وأعانه فهو يتطلع إلى المزيد يحلق عاليا لكن هذا الآخر صلى الله عليه وفي غاية الاستثقال لكن لو دعي إلى شيء من أكلة يأكلها أو نزهة هنا أو هناك أو نحو ذلك لبادر إليها من غير تردد وذهب وهو مستشرف بغاية التطلع لمثل هذا المطلب الدني والله المستعان فينتبه لهذا ولا ينفقون إلا وهم كارهون هل نحن إذا أنفقنا إذا خرجنا الزكاة نستشعر بالكراهة والتفاقل كثير هذه الزكاة كثيرا لأن الله أعطاك كثيرا الذي لا يملك إلا ألف ريال غير الذي يملك مئة ألف غير الذي يملك مليون غير الذي يملك مليار أعطاك كثيرا والزكاة قليلة فيستكثرها الإنسان أحيانا ويتبرم بها تأملوا هذا كذلك تعمل في الصلاة وقيام الإنسان إليها المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا فهل نحن نقوم إلى الصلاة بنشاط يقوم الإنسان من فراشه نشيطا أو أنه يقوم في غاية الكسل وكذلك في حال اليقظة إن الذي يفرط في حال النوم هو ذاك الذي يفرط في حال اليقظ ترى أحيانا قد يسهر إلى الفجر إذا لم يكن له عهد بقيام الليل فإنه لا يقوم الليل وهو سهران إلى الفجر كان أول يتعذر أنه ينام متأخرا ولا يستطيع طيب والآن هي هي هذا الذي يتعذر بالنوم أنه يتأخر عن صلاة الفجر هو يتأخر عن باقي الصلوات وهو يقضان هي نفسه أقعدته عن هذا كله ولذلك انظروا الآن في أيام الاختبارات هذه هل ترون أحد يأتي للاختبار بعد نهاية الاختبار ولا في آخر عشر دقائق ولا في نصف الاختبار ولا لا لا في بغاية الحرص يأتون قبل موعد الاختبار ويتربصون حتى يحين وقته وأهلهم من ورائهم والكل مشمر لا يلوي على شيء ولماذا الصلاة لا نراه هذا الحضور في صلاة الفجر مثلا لماذا اختبار أهم من الصلاة لكن اليقين حينما يضعف في نفوسنا يحصل عندنا مثل هذا التراجع والتأخر فنفوسنا بحاجة إلى مراجعة في الأولويات والاهتمامات ما الذي ينبغي أن نشمر له الذي ينبغي أن نسارع إليه تجد الناس يذهبون إلى أعمالهم البصمة أو غير البصمة حينما يدخل في مكان العمل يحسب حساباً للدقيقة أن نتأخر أو ما تأخر طيب ولماذا الصلاة؟ لماذا نتأخر ونأتيها في أواخرها؟ ولربما فاتت ولربما كان ذلك وديدنا الإنسان لا يكاد يرى إلا في أواخر الصفوف أو لا يكاد يرى إلا بعد ما يسلم الإمام أو في تشاهد الأخير لماذا؟ على كل حال بقي في الآية أشياء وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا اجعلنا وإياكم هداتا مهتدين، والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعليه وصحبه السلام عليكم